وقو يا وقوتنا الا استتبين ان الليل اصغر من عقيدتنا فحين استفحم الطويان واذكى جمر وقفتنا الا استتبين ان الليل من عقيدتنا ف حين استفحم الطويان واذكى وقفتنا سنستوي و ترص حوتنا ستولد شمس رغبتنا نسير ونحمل الايمان نسقي ظمأ اصل وصل سنمحو سن الظلمات نور الهدى النجوى نسير ونحمل الايمان نسقي ظمأ اصل وصل سنمحو سن الظلمات نور ب نور الهدى النجوى سنحمل الذات التوحيد يصبح في الدون الأبواه بها نعطا جنان الفرد نسكن جنة المأوى سنحمل جذوة التوحيد نصبح في الدنيا الأبوى بها نعطا جنان الفرد نسكن جنة المأوى سنسلّط الماضي بعيداً سنساضي الشكاوى سنرفع للدنيا القرآن رمز النصر والجود سنطفع طير الريحان نتفع ياربازيد سنرفع للدنيا القرآن رمز النصر والجود. الجودي الجودي. سنقطف عاطر الريحان نهتف يا ربا سيدي أعيدي ماجد الذكرى فإن الفجر كالعيدي وزيدي عذبا الحان ليحيا مقفر العودي أعيدي ماجد الذكرى فإن الفجر كالعيدي وزيدي عذبا الحان ليحيى مكفر العودي وزيدي عذبا الحان ليحيى مكفر العودي لقد سارت ركابنا لتعلو هامة النجمي. النجمي تردد في ضمير الكون ليس السفح كالقمة لقد سارت ركابنا لتعلو هامة النجمي. النجمي تردد في ضمير الكون ليس السفح كالقمة نصب بكل معجزة فلود المجدي